بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء ومن شر الدنيا والآخرة وشر الأوجاع كلها ومن كل شر ذابة انت اخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد و Yeti